كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجيركم يوم القيامة فمنزح زح عن النار وأدخل الجنة فقط فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وكل مستفى صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا تذكر يوما أنك تت الله فردا وقد نصبت موازين القضاء يا نفس اني قائل فاسمعي مقالة من مشخكم ناسح لا ينتع الانسان في قطره غير التقى والعمل الصالح أيها الاخوة المؤمنون عيد كريم الى آيات الله البينات ومسك الختام وذلك العلم الكرآني الاداعي فهيلة القارئ الشيخ طه النعمان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 لا أقزم بيوم القيامة ولا أقزم بالنفس لَا أُبَصِّرُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ سويا بنا لا أقزم بأول القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوع ايا سبن الانسان الا لما جمع بل يريد الانسان ذرا امام يس انا ايانا فإذا برق الصقر وخفض الصقر وجمع الشمس القمر بل يريد اور إلى ربك يومئذ المستطور بل يريد الإنسان ليفجر يرى يسأل أين يوم القيامة؟ فالقمر ودمع الشمس والقرر يقول الإنسان يومئذ <تصفيق> <تصفيق> يُنَاقُو الْإِنسَانُ يَوْمَ بِمَا قَتَمَ بَلِ الْإِنْسَانُ على نَفْسِهِ لَمُسْرِفٌ وَعَلَوْنَ الْقَبَاضِرَ لَا لا تعال <تصفيق> لا تحر بي بزانك لداجل في ل انعد لا تعرف دي لسانك لا تعرف لتعجل تن <تصفيق> الى وَكِيلًا مَن رَآهُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاق وَالتَّفَتَ الصَّفُّ بِالصَّفِّ والتفت الساق والساق كلا أن نغفر أقو والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ. تَمَّتْ اوَلاَ لَك يَفَاؤُنَا اوَلاَ أو لَك يَفَاؤُنَا كُم مَّا أو اوَلاَ أَيَحْزَبُ الْإِنسَانُ أَن يُنْتَرَكَ سُلَّهَةٍ أَلَمْ يَقُنُ خُوفًا الْإِنسَانُ أيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ أَيَّاْ عين <تصفيق> لك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على فَوَدِئِ <تصفيق> إِنْسَانٌ أَيُتْرَكَ أن سُدًا أَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مَنِيٍّ مَّنْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ هل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من مكوره <تصفيق> لم يكن شيئا ما كان جَعَلَ اللَّهُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الأبراء يشربون من كأس إن كان مزاجها كان عيني يشرب بها عباد الله يفدرون تسجيرا إن الأبو <laughs> <laughs> <laughs> What? فوقهم الله شر ذلك اليوم. ولا ولا جزا و من بما صار فَوَقَاؤُمَ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَوَقَاؤُمَ <تصفيق> اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ تكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والضحى Well, hey. Uh من الرول <تصفيق> ولسوف يعطيك ربك فترض وابدع Tá non ودخل الله العظيم الفاتح ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت مدن البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت مثل الختام والتي تلاها على مسام سيادتكم قارئ لجهاز التلفزيون العربي الجمهوري مصر العربية